وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الإسلام فنرح بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد مجلسنا الشهري الرابع والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي لابن النجار الفتوحي رحمة الله تعالى عليه في هذا اليوم السبت الثالث عشر من شهر جماد الآخرة سنة ست واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام مكملين في هذا المجلس بعون الله وتوفيقه ما توقف الحديث عنده في مجلس الشهر المنصر حيث بدأنا باب المنطوق والمفهوم وانتهينا من القسم الأول من أقسامي أو من قسمي الدلالة وهي دلالة المنطوق ونتدارس في مجلس اليوم إن شاء الله القسم الآخر من الدلالتين وهي دلالة المفهوم سائرين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله وإلى مفهوم وهو ما دل عليه لا في محل نطم قوله رحمه الله تعالى وإلى مفهوم هو عطف على ما سبق له من الكلام في أول الباب حيث قال الدلالة تنقسم إلى منطوق ثم استطرد بتعريف المنطوق وذكر أقسامه وتقسيماته وقال هنا وإلى مفهوم والكلام بطيه واختصاره يكون الدلالة تنقسم إلى منطوق وإلى مفهوم وحيث تقدم في المجلس المنصر أن دلالة المنطوق هي ما دل عليه اللفظ في محل النطقي وإن شئت فقل ما استفيد من اللفظ؟ بمنطوقه بما جاء في اللفظ منطوقا يعني في نصوص الكتاب والسنة وهناك تقدم أن دلالة المنطوق تنقسم إلى صريح وإلى غير صريح والصريح إما مطابقة وإما تضم وغير الصريح إما أن يكون اقتضاء أو إشارة أو إيماء وكل ذلك قد مضى في مجلس الشهر المنصرم اليوم إن شاء الله نتدارس دلالة المفهوم وهو كما قال المصنف رحمه الله ما دل عليه يعني اللفظ لا في محل نطق مستفيد من دلالة اللفظ من غير نطقه من غير لفظه وهذا مثل ما تقدم أيضا بيانه إجمالا في مطلع ذلك المجلس حيث قلنا إن قول الحق سبحانه في شأن بر الوالدين فلا تقل لهما أفن نهى الله عز وجل عن التأفف وهذا النهي الصريح بلفظه دل بمنطوقه على تحريم كلمة أف بحق الوالدين ودل أيضا على أن ما كان فوق ذلك أولى بالتحريم النهر للوالدين والعياذ بالله الزجر السب الشتم اللعن الضرب والعياذ بالله أولى بالتحريم لكن النفظ لم ينطق به فلك أن تقول هو مستفاد من اللفظ لكن لا بمنطوقه بل بمفهومه المفهوم كما سيأتيك الآن إما أن يكون مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة ومناط التقسيم هو أن تنظر إلى ما استفدناه وفهمناه من اللفظ لا بنطقه فإما أن يكون الحكم المفهوم للمسكوت عنه مثل الحكم المنطوق فيكون مفهوم موافقة وإما أن يكون الحكم للمسكوت الذي فهمناه مخالفا للمنطوق الذي دل عليه اللفظ فيسمى مفهوم مخالفا الجامع بينهما أنك إليهما استفيد من اللفظ مما فهمناه لا مما نطق اللفظ به فسميناه على مفهوم فإن كان حكم المسكوت مساويا أو موافقا لحكم المذكور كان مفهوم موافق كما قلنا فلا تقل لهما أف المذكور التأفف والمسكوت عنه الضرب اللعن والشتم إلى آخره هذا مسكوت عنه لكنه موافق للمذكور في حكمه وهو التحريم هذا حرام وهذا حرام فهذا يسمى مفهوم موافقة في قوله تعالى مثلا في شأن نفقة المطلقة قال وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن أوجب الله على الزوج إذا طلق زوجته إن كانت حاملا أن ينفق عليها إلى متى حتى تضع حملها السؤال فإن كانت المطلقة غير حامل فلا نفقت لها لأن الآية قالت وإن كن أولاة حمل وإن لم تكن ذات حمل تعطي المسكوت حكما مخالفا للمنطوق المنطوق فأنفقه والمسكوت هنا فلا تنفق فلا نفق فلاحظ في مثال أعطينا المسكوت حكما موافقا للمذكور فسميناه مفهومة موافقة وفي المثال الثاني أعطينا المسكوت حكما مخالفا للمنطوق فسميناه مفهومة مخالفة هذا التقسيم ابتداء عند الأصوليين هو من باب أو من منطلق تعظيم النص الشرعي وتعظيم الإفادة منه واستثمار ما يدل عليه اللفظ بمنطوقه، بمفهومه، ما يدل عليه اللفظ صراحة أو إشارة أو إيماء يبحثون عن دلالة الوحي وما يمكن أن يكون مجتمناً عليه من الحكم والمعاني والأحكام من كل وجه تعظيم للنص من جهة وإيماناً بأن هذا الوحي من لد حكيم عليم، حكيم خبير والحكيم سبحانه لا يوحي إلى عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم سواء كان وحي قرآن أو وحي سنة إلا ما كان في غاية الإحكام والكلام المحكم لا حشو فيه لا زيادة لا نقص لا سهو فكل لفظ في هذا الوحي معظم مراد وله دلالة ويمكن أن ينظر إلى ما يدل عليه من كل الوجوه التي اعتنا بها الأصوليون هذا من أظهرها في باب المفهوم نعم وإلى مفهوم وإلى مفهوم وهو ما دل عليه لا في محل نطق قال له لا في محل نطق هو احتراز عند لالة المنطوق لأنه قال ما دل عليه لفظ في محل نطق فنعرف المفهومة ما دل عليه لا في محل نطق نعم فإن وافق فمفهوم موافقة ويسمى فحو الخطاب ولحنه ومفهومه إن وافق ماذا؟ قال فإن وافق فمفهوم موافقة ما الذي وافق؟ اختصر وطوى ما ذكر الفاعل ولا المفعول من وافق من؟ لا وافق لا وافق المسكوت حكم المنطوق وإن كنا أولاة حمل المنطوق أولاة الحمل والمسكوت غير أولاة الحمل فإن وافق المسكوت المنطوق في حكمه فهو مفهوم موافق وإن خالف فهو مفهوم مخالف قال فإن وافق فمفهوم موافقة موافقة وسيأتيك بعده وإن خالف فمفهوم مخالف لكن ما بينهما فصل في مسائل مفهوم الموافقة قال رحمه الله ويسمى فحو الخطاب ولحن الخطاب ومفهوم الخطاب هذه مصطلحات وتسميات فعند الموفق بن قدام رحمه الله سمى مفهوم الموافقة فحو الخطاب وعند البيضاوي وابن السبكي سموا مفهوم الموافقة لحن الخطاب فيما ذكر القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب مفهوم الموافقة باسم المفهوم وإذا أطلقوه أرادوا به مفهوم الموافقة تحديدا وهذا من باب الاصطلاحات التي قد تتعدد في بعض الكتب فلا تظن أن بينها اختلافا بل هي ذات معنى واحد نعم. وشرطه فهم المعنى في محل النطق وأنه أولى أو, أو مساوين شرط مفهوم الموافقة حتى يكون صحيحا ويستدل به أن يكون المعنى مفهوما في محل النطق ألم نقل إنه يدل لا في محل النطق أجل لكن إن لم يكن النطق مساعدا لك لتفهم هذا المعنى ما يتحقق مفهوم الموافقة يعني قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ما الذي حرمته الآية أكل مال اليتيم فماذا لو أن إنسانا اعتدى على مال يتيم فما أكله لكن أحرقه أغرقه أفسده أتلفه الحكم واحد التحريم لأن المقصود هو حفظ مال اليتيم حفظ حقه وجاء النهي عن الأكل لأنه أغلب ما يقع في العدوان على أموال اليتامى انتفاع المعتدي عليها وأكله إياها لكن لو أطلف مال اليتيم بأي شكل آخر فالحكم واحد إذن هذا المسكوت وهو حرق مال اليتيم أو إطلاف مال اليتيم مسكوت ما تكلمت عنه الآية لكنها تدل عليها من خلال الفهم وهذا شرطه قال فهم المعنى في محل النطقي ومثل ما قلنا في ضرب الوالدين أو شتم الوالدين في مقابل التأفف المسكوت عنه موافق لحكم المنطوق وقد دل عليه لماذا قال هذا لأن أحيانا لو جئنا بمثال لو أن السلطان أمر واليا عنده بقتل فلان فقال له لا تقل له أف ولكن اقتله يعني نهاه أن يتعامل أو يتخاطم قال اتجه مباشرة واقتله في قوله تعالى فلا تقل لهم أف يختلف تماما إذا ما مرد ذلك؟ قال فهم الكلام إذا كان السامع يفهم مقصود متكلم في الآية فلا تقل لهم أف كل المسلمين صغارا وكبارا متعلمين وغير متعلمين ليس فقهاء الشريعة فقط يفهمون أن المعنى احترام الوالدين وتوقيرهم وإجلالهم وبرهم فلهذا ما يتبادر إلى فهم أحد أن الآية التي تنهى عن التأفف يمكن أن تبيح ما هو أشد من كلمة أف في حق الوالدين ولهذا قال شرطه فهم المعنى قال الله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك طيب وإذا استأمنته على أقل من القنطار من باب أولى ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك طب فإذا على أكثر من الدينار من باب أولى هذا مفهوم هذا الذي يقول وشرطه فهم المعنى في محل النطقي قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فما كان أكثر وأكبر من مثقال الذرة أولى أن يحاسب عليها هذا كله مفهوم موافقة تلاحظ في الأمثلة أن بعضها المنطوق فيه مساوي للمسكوت في الرتبة في الدلالة وأحيانا المسكوت أولى بالحكم من المنطوق يعني أيهما أولى بالتحريم كلمة أف أو الاعتداء والعياذ بالله على الوالدين بضرب ولعن وشتم المسكوت أولى بالحكم فإذا قد يكون مفهوم الموافقة أولا من المنطوق في النص بالحكم ولهذا قال وأنه أولى أو مساوي أحيانا يكون مفهوم الموافقة مساويا للمنطوق وأحيانا يكون أولى من المنطوق والأمثلة كما سمعت فأكل مال اليتيم مساوي لإحراقه والمعنى واحد وبقية الأمثلة قد يكون فيها أولى وقيل بعض الأصليين ذهب إلى أنه لا يسمى مفهوم موافقة إلا إذا كان أولى وأما المساوي فلا يسمى مفهوم موافقة والخلاف بين الفريقين لفظي يعني لا ينكر البقية أنها مستفادة ودلالة لكن هل تسمى مفهوما موافقة أو لا تسمى لأن هذا من باب الاستدلال بالألفاظ وإعطائها أحكامها وتقدم أن فحوى الخطاب ولحن الخطاب بمعنى واحد لكن عند الموفق من قدامة إذا كانت الدلالة في المنطوق في المسكوت أولى من المنطوق يسميه فحوى الخطاب إذا كانت مساوية يسمونها لحن الخطاب نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله وهو حجة وهو الضمير يعود إلى مفهوم الموافقة. قال هو أحج وذكره بعضهم إجماعا أنه لا يخالف فيه أحد واختلف النقل فيه عن الإمام داود الظاهري لأنه ربما يذكر عنه خلاف ذلك لكن الصحيح أنه مع الجمهور في مسألة الاحتجاج بمفهوم الموافقة نعم قال ودلالته لفطية فهمت من السياق والقراهن بعدما اتفق الفقهاء كافة على الاحتجاج بمفهوم الموافقة وأنه قد يكون مساويا وقد يكون أولى تناقشوا في مسألة نوع دلالة مفهوم الموافقة ألفظية هي أم عقلية يعني مثلا فلا تقول لهما أف فهمك أن النهي عن أف يستلزم أو يدل أو نفهم منه النهي عن الشتم واللعن والضرب هذه دلالة لفظية أو عقلية العقلية يعني قياسية بالقياس يعني هل تقول إن النهي عن أف بلفظه يشتمل النهي عن الضرب واللعن والشتم أو تقول لا هو قياس نظرنا إلى النهي عن التأفف وإذا فيه معنى أذى للوالدين أو احتقار أو عدم احترام فكل ما اشتمل على هذا المعنى قسناه عليه هل هو قياس أو دلالة لفظ قال رحمه الله ودلالته لفظية هذا الذي رجحه المصنف هو أحد قولي الأصوريين لأن بعضهم يقول هي دلالة عقلية قياسية دلالة قياس والقياس عقلي هل من خلاف أو الخلاف لفظي؟ بل هناك خلاف من يقول إن دلالة مفهوم الموافقة لفظية يمكن أن تكون ناسخة لبعض الأحكام لأنها دلالة لفظ ومن يقول هي قياس القياس لا ينسخ وأيضا فإن خلاف الظاهرية في الاحتجاج بالقياس قد يدخل في هذا الباب لو قلنا إن الدلالة قياسية السؤال الظاهرية نفاة القياس هل يقولون إن النهي عن التأفف لا يمنع النهي عن الضرب واللعن والشتم الجواب لا ما يخالف في هذا أحد لكن يخالفون في طريقة الوصول إلى هذا الحكم اللفظ دل عليه أو القياس هم ينفون القياس يقولون لا قياس يقولوا اللفظ دل عليه ولهذا ربما يعني حكى بعضهم الإجماع على هذا النوع أنه حتى نفات القياس يوافقون عليه فربما جعلوه من التقعيد العام وربما جعلوه من باب يعني ما يسميه بعضهم الحاق الفرع بالأصل بنفي الفارق أو يسمونه قياس لا فارق أو القياس في معنى الأصل يعني ليس هناك من القياس إلا اسمه وإلا فهو ربما كان أولى من الحكم المنصوص عليه في اللفظ قال رحمه الله ودلالته لفظية إشارة إلى ترجيح هذا المسلك في مقابل ما ذكره بعض الوصوليين من أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية عقلية ثم القائلون بأن دلالة مفهوم الموافقة لفظية على قولين كيف يعني لفظية هل معناه أن اللفظ يعني لا تقل لهما ما قف يساوي لا تضرب لا تشتم لا تلعن لا كذا من حيث اللغة من حيث اللغة فتقول هذه دلالة لفظية عرفية حقيقية أو تقول هو فهم السياق والقرائن الثاني هذا أرجح لأن العرب لما تقول لا تقول أف هو ما يتكلم عن غيرها نعم هو يفهم لكن لا من حيث اللفظ بل من حيث السياق ولهذا قال فهمت من السياق والقرائن وهذا مذهب الجماهير المذاهب الأربعة والظاهرية ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله الجميع وعند الحنفية يسمون هذا النوع دلالة النص مفهوم موافق الذي يفهم من اللفظ بما يدل عليه من مفهوم موافقة يسمونها دلالة نص نعم أحسن الله أهريك وقال رحمه الله هو فضعي كرهن مصحف عند دمي وظني كإذا ردت شهادة فاسق فكافر أو وهو الضمير يعود إلى ماذا؟ ففهم منوافقة أما قلنا قبل قليل هو حجة؟ وذكره بعضهم إجماعا السؤال إن كان مفهوم الموافقة حجة باتفاق المذاهب ولا خلاف فيه السؤال هل هو حجة قطعية أو ظنية يعني هل هو قطعي لا يقبل اختلافا ولا احتمالا أم هو ظني تتوارد إليه الاحتمالات قال فيه كذا وفيه كذا هو رتبتان ليست دلالة مفهوم الموافقة في النصوص على رتبة واحدة بل منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني وأعطاك مثالين دلالة القطعية قال كرهني مصحف عند ذمي ما جاء النهي في الحديث النبوي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو هذه دلالة منطوق لماذا جاء النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو حفاظا عليه وصيانة له لألا يمتهن إذا وقع في أيدي العدو فما بالك وقد أعطى المصحف في يد الذم رهنا اقترض منه قرضا وقال إرهن عندي شيئا فأتاه بمصحف الشريعة التي نهتك أن تسافر بالمصحف إليهم فتجعله مظنة أن يكون في أيديهم أولا بها أن تنهاك عن أن تأخذ المصحف وتضعه في يده مباشرة قال هذا قطعي وكالأمثلة التي سمعت فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ما كان فوق الذرة قطعي لا خلاف فيه لا تقل لهما أفن ما كان أعلى من التأفف كل الأمثلة السابقة قبل قليل قطعية في إفادتها لحكم مفهوم الموافقة هذا مثال للقطع قال رحمه الله وظني يعني ومنه ما هو ظني ما معنى ظني يعني ليس في قوة دلالة المنطوق على المفهوم كقوة ما تقدم من الأمثلة وعطاك مثالا فقال مثل إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنمع فتبينوا واتفق الفقهاء أن شهادة الفاسق يعني في القضاء عند القاضي في المحاكم مردودة ولا تقبل والله عز وجل قال في حد القذف ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسق فالفاسق لا تقبل شهادته ولا يقبل القاضي والحاكم شهادة أحد إلا إذا ثبتت عنده عدالته بمعرفته أو بتزكية من؟ يزكيهم الفاسق وهو مسلم في الأصل لكنه فاسق إما بارتكاب كبيرة أو بالمجاهرة بالمعاصي أو بالإصرار على الصغائر بوجه ما سواء كان فسقه اعتقاديا ببدعة أو عمليا أي كان فإذا قال قائل المسلم وهو مسلم لأنه فاسق ترد شهادته فالكافر الذي لا دين عنده أصلا من باب أولى أن ترد شهادته طيب لو قلت إن الشريعة التي جعلت شهادة الفاسق مردودة غير مقبولة مفهوم موافقة إذن أن يكون الكافر أولى نعم مفهوم موافقة لكنه ليس قطعيا لماذا ليس قطعيا؟ لورود احتمال طالما تطرق الاحتمال فقد صفة القطعية وأصبح ظنيا ما الاحتمال؟ أن يكون الكافر عنده من الخلق ما يمنعه من الكذب فيكون أصدق من المسلم الفاسق في شهادته إذا شهد وعنده من الاعتراف بالحق مع أنه كافر إذن هذا غير مضطرد يعني لا علاقة بين الديانة والصدق في الكلام أو في الشهادة أو في الحديث فهذا ظني فقال إذن الحاق هذا بذاك من باب مفهوم الموافقة قد يكون ظنيا وخذ مثله أيضا في بعض أحكام الفقه أوجب الله عز وجل الكفارة في لغو اليمين قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان الحنث في اليمين فيه الكفرة طيب فماذا عن اليمين الغموس والفرق بين اليمين المنعقدة أو المعقودة واليمين الغموس أن اليمين المعقود حلف على أمر ثم بان له خلافه قال والله ما جاء اليوم فلان فلما سأل إذا هو قد جاء قال والله لا أذهب فذهب فحلف على شيء يظنه ثم بدأ له خلافه فتغير هذا تجب فيه الكفارة وهي التي قال الله عنها ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أما اليمين الغموس العياذ بالله التي يحلف صاحبها بالله كاذبا وهو يعلم أنه كاذب إما لدفع أمر لا يريده أو لانتزاع حق بالباطل هذه يمين غموس اليمين الغموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله قال الفقهاء لا كفارة في اليمين الغموس وبعض الفقهاء قال إذا أوجب الله الكفارة في اليمين منعقدة وهي أخف من اليمين الغموس فلا أن تكون في اليمين الغموس من باب أولى قال رحمه الله هذا ظني ليش ظني وليس قطعيا؟ لتطرق الاحتمال أي احتمال؟ قالوا بعض المعاصي لشدة عظمها عند الله هي أكبر من أن تكفرها كفارة فيلقى صاحبها ربه عز وجل يحاسبه عليها يوم القيامة تماما فكما في كفارة القتل العمد في كفارة القتل الخطأ جاءت الآية وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطاء ومن قتل مؤمنا خطاء فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا الآية لما جاء في العمد قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيما ذكر عقابا أخرويا صحيح شديد لكن ما تكلم عن العقاب الدنيوي فمن أهل قال إذا أوجب الله الكفارة في القتل الخطأ ففي العمد من باب أولى هذا مفهوم موافق نعم وقد يكون أولى كما في من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن الفقهاء من قال لا كفارا ليس تخفيفا بل تهويلا وتعظيما وأن القتل العمد والعياذ بالله أعظم من أن تكفره كفارة لشدة الوعيد الوارد في الآية هذه أمثلة يمكن أن يكون فيها مفهوم الموافقة لكنه ظني ولماذا جعلناه ظنيا لتطرق الاحتمال إليه ووجود المنازعة وخلاف الفقهاء فيه والله أعلم أحسن الله عليكم قال رحمه الله ومثل إذا جاز سلام مؤجل فحال أولى لبعد غرر وهو المانع فاسد إذ لا يثبت حكم لانتفاء مانعه بل لوجود مقتضيه وهو الالتفاق هذا مثال ثاني لمفهوم موافقة ظني بل هو أضعف من الظني فحكم عليه بالفساد يعني بعض النظر فيما يظن أنه مفهوم موافقة هو أضعف من أن يكون ظنيا بل يكون فاسدا يعني لاعتبار به أعطاك مثالا بيع السلم وهو بيع دين والأصل في إحكام الشريعة أن يباع إلا بعين معقودة موجودة أما بيع المجهول فلا يجوز وهذا بسبب وقوع الغرر. إذا من شروط صحة البيع أن يكون المبيع المعقود عليه معلوما وأن يكون الثمن معلوما بيع السلم هو أن يشتري ثمار المزرعة أو البستان قبل سنة وقبل سنتين ما معنى؟ معناه أن يذهب إلى بائع التمر صاحب النخل أو إلى المزارع صاحب مزرعة التفاح أو البرتقال فيشتري منه محصول السنة القادمة ويدفع له الثمن طيب ثم ماذا؟ ماذا لو لم تنتج المزرعة؟ لو أصابتها آفة، إعصار، حريق أي شيء من الآفات والعوارض السماوية هذا من أجل هذا الاحتمال وهو الغرر منعت الشريعة بيع المجهول فلا يباع إلا معلوم بوصف أو برؤية ومع ذلك أجازت الشريعة بيع السلم حتى ان بعض الفقهاء يسميه المعدول به عن سنة القياس يعني ثبت على خلاف أحكام الشريعة في باب البيع على كل حال بيع السلم بيع مجهول في حقيقته بيع معدوم غير موجود أصلا تشتري ثمار مزرعة ليست موجودة الآن بعد سنة وتدفع الثمن ويقبضه البائع إذن هو بيع مؤجل بيع ثمر مؤجل هذا الحكم لو أخذنا منه مفهوم موافقة أن السلم إذا جاز مؤجلا فحال أو لا فنقلبه عقد بيع حال ما معنى حال؟ يعني يستلم يدفع الثمن ويستلم المثمن يستلم فتقول هذا ليس سلما فيقول لك هو, هو كالسلم أنا أجعله مقيسا عليه وألحقه به فيكون من أدلة جواز بيع الحال مفهوم الموافقة في جواز بيع السلم قال لا هذا الاستدلال خطأ هذه الطريقة لا تصح أصوليا لماذا؟ لأنك لو سألته على أي شيء بني جواز بيع السلم فتقول فيقول لك استثناء من الشريعة استثناء من ماذا؟ استثناء مما قررته الشريعة من اشتراط وجود المبيع وأن يكون المعقود عليه معلوما طيب فإذا الغرر الذي منعت من أجله الشريعة صحة البيع هو من موانع صحة البيع طيب السؤال هل كل صورة ينتفي فيها المانع يصبح العقد صحيحا الجواب لا ليس دائما إذا انتفى المانع يبقى تحقق المقتضي يعني استكمال بقية الشروط والأركان فلو قال قائل بيع الربا يمكن أن نصحيحه إذا انتفى المانع لو قال قائل ماذا لو وقع عقد الربة بين اثنين وقد توافق وتراضيا هما متراضين وإذا مش شرط صحة البيع وقوع التراضي إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم وفي الحديث إنما البيع عن تراضي قد تراضينا أنا راضي وهو راضي من قال لك إن الرضا هو الشرط الوحيد في شرط صحة البيع فتعول عليه وتغفل النظر عن بقية الأمور كذلك نقول في البيع انتفاء المانع ليس هو المصحح للبيع هو مانع من صحة البيع لكن المصحح للبيع وجود المقتضي ما المقتضي استكمال الأركان واستفاء الشروط فالناظر في هذه المسألة في بيع السلم قال إذا جاز بيع السلم مؤجلا فأن يجوز حالا من باب أولى وهذا نوع من الاستدلال بمفهوم الموافقة. نظر إلى انتفاء المانع المانع في بيع السلم وأشباهه الغرر قال وبيع الحال ما في غرر السنع موجودة والثمن قائم فهو عول على انتفاء المانع قال رحمه الله تعالى إذا جاز سلم مؤجلا فحال أولى لبعد غرر وهو المانع يعني لانتفاء الغرر قال هذا فاسد. إذ لا يثبت حكم لانتفاء مانعه بل لوجود مقتضيه المصحح للعقد ليس انتفاء المانع بل هو وجود المقتضي ثم قال والمقتضي هو الارتفاق بالأجل يعني أن ينتفع البائع بإمهاله أجلا ويستلم الثمن مقدما وفي بيع الحال لا يتحقق هذا المقتضي وهو منتف، فلذلك لم يصح الحاق البيع الحال ببيع السلم لعدم اشتراكه معه في المقتضي لتصحيح بيع السلم وهو الارتفاق والاتكاء على انتفاء المانع لا يسوغ له أن يجعله ملحقا به تحت دلالة منطوق فرد هذا قال وهو فاسد أحسن الله رحمه الله. إن ويسمى دليل لما انتهى من القسم الأول من الدلالتي المفهوم مفهوم الموافقة انتقل إلى مفهوم المخالفة قلنا ما مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت مخالفا لحكم المنطوق أمثلنا بمثال وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حمل فَأَنْفِقُوا عليهن حتى يَضَعْنَ حملهن وَسَتَأْتِي كَأَمْثِلَةٌ أُخْرَى مُتَعَدِّدًا قال رحمه الله وَإِنْ خالف ما الذي خالف المسكوت خالف ماذا المنطوق إذن إن خالف المسكوت عنه المنطوق في النص فيسمى مفهوم مخالفة قال ويسمى دليل الخطاب لأنه سبق هناك أن من أسماء مفهوم الموافقة فهو الخطاب لحن الخطاب مفهوم الخطاب وهنا في مفهوم المخالفة هناك من يسميه من الأصوليين دليل الخطاب قال لأن الخطاب دال عليه ولمخالفته منظوم الخطاب نظمه يعني لفظه ومن الأصوليين من يسميه لحن الخطاب وهذا ربما يقع فيه إشكال لأن منهم من يجعل نحن الخطاب من أسماء مفهوم الموافقة وكثير يجعلونه من أسماء مفهوم المخالفة وهذا لا يتبين لك إلا إذا عرفت اصطلاح العالم إذا كنت تقرأ كتابه فافهم هو ماذا يقصد بلحل الخطاب فربما أراد بعضهم مفهوم الموافقة وأراد بعضهم مفهوم المخالفة نعم شرط ماذا؟ طيب حتى تعلم وسيذكر بعد قليل الخلاف في مفهوم المخالفة يا إخوة خلاف الأصوليين والفقهاء في مفهوم المخالفة لا يقارن بمفهوم الموافقة مفهوم الموافقة لا يكاد يخالف فيه أحد بل سمعت أنه حكي فيه الإجماع حجة إجماعا لكن مفهوم المخالفة الخلاف فيه كبير بين الأصوليين بمعنى أن منهم من احتج به وجعله طريقة من طرق الاستدلال فإذا جاء إلى النص قال منطوقه يدل على كذا ومفهومه يدل على كذا فأراد إثبات حكمين في المسألة وهكذا ومن الأصولين من يقول مفهوم المخالفة ليس حج ولا يجوز الاعتماد عليه ولا استباط الأحكام منه وهذا مذهب طائفة على رأسهم هو مذهب الحنفية أو أكثرهم أو أغلبه فقهاء الحنفية على عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة وهو مع ذلك أيضا مذهب طائفة من الوصوليين والفقهاء من المذاهب الأخرى قال به طائفة من الوصوليين من مختلف المذاهب كما سيأتيك بعد قليل وعندهم أن مفهوم المخالفة لا يجوز الإقدام عليه أو نسبة النص إليه وأنه نوع من إثبات حكم ما تطرقت الشريعة إلى بيانه ولا أوردته ولا دلت عليه من قريب ولا من بعيد فمنهم من توقف عن ذلك ولهذا وقع الخلاف إذا فهمت هذا فافهم رعاك الله أن الجمهور القائلين بالاحتجاج بمفهوم المخالفة يشترطون له شروطه ومجرد وضع الشروط يدلك على أن مفهوم المخالفة ليس في ساعته وانتشاره في النصوص كمفهوم الموافقة بل هو أضيق دائرة وأقل يعني على سبيل المثال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا هذا منطوق النص تحريم الربا بأضعاف ولو قال قائل أفهم بمفهوم مخالفة أن الربا إذا كان ضعفا واحدا فهو جائز يعني إذا كان الاتفاق بين بين الطرفين في عقد الربا على أن يكون الربا بنسبة مئة في المئة فهو جائز لأن الله حرم الربع إذا كان أضعافا 200% 300% إذا كانت الزيادة فتقول لا ليس هذا المقصود قال لك إذا فتحت باب مفهوم مخالفة لزمك أن تقول هكذا وإذا لزمك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أثنى على بعض أصحابه بصفة دل هذا على انتفاء الصفة عن غيره فإذا أثنى عليه الصلاة والسلام مثلا على عمر بالشدة في دينه والاستقامة تل على أن أبا بكر مثلا وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا على خلاف ذلك مفهوم مخالفة لأجل ذلك حتى لا ينفتح باب لا ضابط له وهذه من أدلة نفاة مفهوم المخالفة أنك لو فتحت هذا الباب لم فتح باب له فمن هنا قال الجمهور إن مفهوما مخالفة يحكم بشروط ولهذا قال رحمه الله تعالى وشرطه وبدأ في تعداد شروط لاحتجاج بمفهوم المخالفة هذه الشروط بعضها يرجع للمسكوت وبعضها يرجع للمنطوق وهي متعددة نعم. قال وشرطه ألا تظهر أولوية ولا في مسكوت لأنه لو ظهرت الأولوية أو المساوات للمسكوت مع المنطوق ماذا أصبح؟ مفهوم موافقة. فالشرط الأول أن يخرجك من مفهوم الموافقة. أن لا يكون المسكوت أو لا أو مساوي للمنطوق في الحكم وإلا كان مفهوم موافقة. هذا الشرط الأول. قال ولا خرج مخرج الغالب فلا يعم ولا خرج مخرج الغالب هذا الشرط الثاني ألا يكون القيد المذكور في النص في المنطوق خرج مخرج الغالب وإلا فلا يعم إيش يعني خرج مخرج الغالب لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة قالوا الغالب في أموال الربا وعقود الرiba أن تكون أضعافا يعني هو يعطيك في السنة الأولى زيادة عشرة في وفي السنة الثانية 20 والسنة الثالثة هي تتضاعف وهذا هو الواقع في الغالب ولأنه الغالب فالآية ما جاءت به قيدا الآية جاءت تحكي الواقع الموجود أو الغالب في واقع الناس في هذا الباب هذا مثال ومثال آخر فيما خرج مخرج الغالب في تحريم بنت الزوجة إذا عقد الرجل على امرأة لها بنت من زوج قبله والتي تسمى الربيبة قال الله تعالى في سورة النساء حرمت عليكم تكم وبناتكم إلى أن قال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم يشترط لتحرم بنت الزوجة على زوج أمها أن يدخل بأمها ولهذا يقول الفقهاء العقد على الزوجة يحرم أمها والدخول بها يحرم بنتها لكن في الآية إشارة إلى قيد آخر وربائبكم اللاتي في حجوركم معناها التي تتربى عندك أيها الزوج فدلت الآية بمفهوم المخالفة أن ابنة زوجتك لو ما تربت في بيتك في حجرك عاشت عند جدتها تربت عند خالتها أنها ليست حراما إذا طلقت أمها مثلا بينما الحكم المقرر أن بنت الزوجة إذا دخلت بأمها حرام تحريما أبدية طيب ما معنى وربائبكم للات في حجوركم؟ قالوا هذا خرج مخرج الغالب الأمثلة الواردة في هذا الباب يا كرام في هذا الشرط محل تنازع في بعض صوره وأمثلته بمعنى أن من فقهاء السلف من التزم بهذا القيد فقال بنت الزوجة لا تحرم إلا إذا تربت في حجر زوج أمها فإن لم تكن عنده فهي حلال لأن الآية تقول ربائبكم التي في حجوركم ومفهوم المخالفة التي لم تكن في حجره فليست حراما مثال آخر لكفارة قتل الصيد للمحرم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرب فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية ذكرت الآية كفارة الصيد للمحرم إذا صاد حال إحرامه في الآية فمن قتله منكم متعمدا فمفهوم المخالفة أنه لو قتله غير متعمد فلا كفارة عليه بينما يقول جمهور الفقهاء وأكثرهم هذا القيد لا عبرة به لأنه خرج مخرج الغالب فتلزمه الكفارة سواء قتل الصيد عمدا أو غير عمد تلزمه الكفار ومن الأفقها من يقول القيد هذا معتبر وأراد الله أن لا يوجه الكفارة إلا على المتعمد لقتل الصيد فإذا من شروط اعتبار مفهوم المخالفة ألا يكون قد خرج مخرج الغالب فإن كان كذلك وإلا أصبح محل خلاف بين الأصولين والفقهاء نعم الله قال رحمه الله ولا مخرج تفخيم هذا شرط ثالث ألا يكون المذكور ذكر في النص على مخرج التفخيم أو القيد ألا يكون قد ورد على معنى التفخيم يعني التعظيم مثال قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة طيب لو كانت المرأة ضعيفة إيمان بالله يحل لها لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بسيرة يوم وليل إلا مع ذي محرم طيب فلو كان إيمانها فيه ما فيه يحل لها لو كان قائل الحكم مقترن بقيد لا يحل لمرأة تؤمن فمفهوم المخالفة إن كانت لا تؤمن فحلال هكذا لو أطلقت مفهوم المخالفة بلا قيود لكان هذا واردا احترز عنه الفقهاء فقالوا ألا يكون القيد خرج مخرج التفحين كما قالوا في القيد الذي قبله ألا يكون خرج مخرج الغالب نعم ولا ولا جواب هذا أيضا صورة رابعة من القيود والشروط ألا يكون المنطوق خرج جوابا لسؤال سأتيك الآن أمثلة متعددة لمثل ذكر الزكاة في الغنم قال عليه الصلاة والسلام في الغنم في سائمتها الزكاة إذا بلغت 120 إلى آخر الحديث قال الفقهاء يشترط في وجوب الزكاة في الغنم أن تكون سائمة ما معنى سائمة؟ ترعى في المرعى أما المعلوفة التي يشتري لها العلف فلا زكاة فيها أخذ من هذا الحديث ما عندنا حديث يقول لا زكاة في المعلوفة فمن أين قال الفقهاء إن المعلوفة لا زكاة فيها بمفهوم المخالفة من اشتراط السوم في الغنم في الزكاة ماذا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن زكاة السائمة فقال في الغنم السائمة زكاة ما قاله ابتداءا قاله جوابا لسؤال قال الفقهاء عندئذ لا عبرة بمفهوم المخالفة ليش؟ لأنه سئل عن شيء فأجاب عن شيء وفرق بين هذه الصورة وبين أن يتكلم عليه الصلاة والسلام بالحكم ابتداءا فيكون كلامه مقصودا بقيد يذكره يريد أن ما عدا هذا القيد لا يدخل في الصورة المذكورة في الحكم فاحترزوا عن ذلك فقال ولا جواب لسؤال نعم وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا أي لحم لحم السمك ولحوم البحر عموما ما معنى طري طري يعني يؤكل بعد إخراجه من البحر طيب فماذا لو جفف القديد قدد لحم السمك اللخم وأمثاله اللحم المجفف لحم السمك المجفف حلال طب لا تقول لتأكل منه لحما طريا فمفهوم المخالفة أن اللحم الجاف لا يباح يقال هذا الوصف هنا جيء به لمزيد امتنان المنة باللحم الطري أعظم من المنة باللحم المجفف فأيضا هذا الوصف ما جيء به ليكون مقصودا لذاته بل جيء لقصد الامتنان وعند يذي الله عبرة بمفهوم المخالفة فيه ولا لحادثة. ولا لحادثة. مر عليه الصلاة والسلام فرأى شاة ميمونة مرمية وقد ماتت. فقال هل لن تفعتم بإهابها؟ أو قال طهورها ذباقها؟ قال هذا جوابا أو كلاما على حادثة وقعت. قال ومثله لا تأكل الربا ضعفا مضاعفا. عندما يأتي الوصف في الحكم في النص لواقعة وقعت. فإن السياق وواقعة الحادثة التي جاء الكلام فيها تقيد الصورة ولا يكون القيد فيها مقصودا لذاته إنما حكى الواقع الموجود فلا يمنع أيضا من عدم اعتبار مفهوم المخالفة فيه الله الله ولا لتقدير, جهل المخاطب. لتقدير جهل المخاطب كما لو قدر أن المخاطب يعرف حكم زكاة المعلوفة لكنه لا يعرف زكاة السائمة فخطب لأنه يجهل هذا فعندئذ لا عبرة بمفهوم المخالفة لأنه أريد به تعليمه شيئا يجهله وليس تقريرا لحكم جاء ابتداء لا لرفع خوف ونحوه الخوف على المخاطب من وقوع أمر ما فيأتي الكلام يعني دعنا نقول يأتي الكلام حرصا عليه أو حفاظا عليه أو صيانة له من خوف يخاف أن يلحق به طبعا هذا إذا كان المتكلم غير الشارع كما نص الشراح أما في نصوص الوحي فلا عبرة بهذا لأن الوحي من لدن حكيم خبير ألا يعلم من خلق فلا يقال هذا في نصوص الشريعة نعم قال ولا لرفع خوف ونحوه مما يقتضي تخصيصه بذكر ولا لحاجة, إلا بي... ولا لحاجة إلى بيان ولا علق حكمه على صفة غير مقصودة ولا لحاجة إلى بيان عندما يكون الحاجة إلى البيان فيأتي من الشارع توضيح فلا عبرة بمفهوم المخالفة لأن البيان اقتضى توضيح ذلك الكلام ولا علق حكمه على صفة غير مقصودة غير مقصود بالكلام لكن جيء بها الكلام لتمام المعنى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة وهنا ليس المقصود أيضا عند وقوع الطلاق إنما البيان لحكم المطلقات في إيجاب المتعة لها أو في تقرير حكم المتعة فالصفة هنا غير مقصودة لذاتها لكن لبيان تقسيم الكلام كما سيأتي في أنواع مفهوم المخالفة وينقسم إلى مفهوم صفة وتقسيم وشرط وغاية وعدد غير مبالغة ولقب ذكر هنا ستة أنواع أو أقسام مفهوم المخالفة مفهوم الصفة مفهوم التقسيم مفهوم الشرط مفهوم الغاية مفهوم العدد مفهوم اللقب وبعض الأصوليين يتجاوز هذا العدد أو هذا التقسيم إلى أكثر من هذا لكن هذه أشهرها إيش معنى هذا؟ قال أنت كيف تستفيد مفهوم المخالفة؟ تنظر إلى جملة في النص فإذا تحققت من ارتباط الحكم بها بتلك الجملة أو القيد لك أن تثبت خلاف الحكم بمخالفة ذلك القيد القيد هذا إما أن يكون صفة أو يكون عددا أو يكون شرطا أو غاية إلى آخره أشهر أنواع مفهوم المخالفة أو أكثرها انتشاراً في نصوص الشريعة مفهوم الصفة والصفة هنا يا كرام ليست هي النعت عند النحاة بل هو أوسع الصفة عند النحاة وصف يتعلق بموصوف تقول رجل أبيض رجل طويل رجل متعلم رجل مستعجل خائف ضاحك إلى آخره صفة تتعلق بالموصوف أما في الأصول فإذا قالوا مفهوم الصفة فإنه أوسع دائرة فإنه يشمل الصفة والحالة والعلة والظرف ولهذا يعتبرون مفهوم الصفة في المخالفة رأس المفاهيم مفاهيم المخالفة وقال إمام الحرمين الجويني لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجهاً قال لأن المعدود والمحدودة موصوفان بعددها وحدها وكذا سائر المفاهيم يريد أن يقول لك إذا فهمت مفهوم الصفة ما معناه لك أن تجعل جميع أنواع مفهوم المخالفة داخلا في مصطلح مفهوم الصفة وابتدى به المصنف رحمه الله تعالى قال فالأول أن يقترن بعام صفة خاصة كفي الغنم السائمة الزكاة فالأول ما هو قال انقسم على مفهوم الصمة وتقسيم وشرط فالأول هو مفهوم الصفة قال أن يقترن بالعام صفة خاصة قال كقوله في الغنم السائمة الزكاة أين الموصوف الغنم والصفة السائمة الغنم عام عام فاتصل بهذا العام أو اقترن به صفة خاصة الغنم السائمة فأخرج المعلوفة وأنت تعلم أن الأوصاف مخصصة للعموم تقول جاءني القوم وأنت هكذا أو تقول مثلا جاءني الحفاظ جاءني العلماء جاءني كذا فإذا جئت بوصف بعام شمل جميع أفراده بمجرد أن تذكر لهذا العام أوصافا فأنت تخصص وتضيق دائرة العموم تقول جاءني العلماء الحفاظ العزاب كلما ذكرت وصفا قلصت الدائرة وأخرجت أفرادا لا تدخل في العموم الأول لما قال ألف الغنم في كل الغنم قال السائمة إذا هذا هو مفهوم الصفة أن يقترن بالعام صفة تخصصه كما في المثال في الغنم السائمة الزكاة نعم قال وهو حجة لغة ويحسن الاستفهام فيه ومفهومه لا زكاة في معلوفة الغنم ها هنا جمل وهو حجة ما هو مفهوم الصفة حجة يعني عند الجمهور عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع وهذا الذي عليه الجمهور الاحتجاج بمفهوم المخالفة إذا كان مفهوم صفة وهو كما قلنا رأس المفاهيم وأوسعها انتشارا في النصوص خلافا للحنفية في مذهبهم فإنهم لا يحتجون بمفهوم المخالفة بما فيه مفهوم الصفة وخالف أيضا في مفهوم الصفة بعض المالكية والإمام الباقلاني والجويني والغزالي والآمدي وهم من كبار الأصوليين في المذاهب الأخرى فإنهم أيضا لم يقولوا بالاحتجاج بمفهوم الصفة في مفاهيم المخالفة وسبب ذلك المنازعة في الاحتجاج بمفهوم المخالفة على أي شيء بنى الجمهور الاحتجاج بمفهوم المخالفة قال هو مقتضى الكلام ويفهم منهم. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة محل بسطها كتب أصول الفقه فإن الحنفية مثلا يتوسعون في عرض الأدلة التي تثبت أن الاحتجاج بمفهوم المخالفة غير صحيح وأنه يفتح بابا للجرأة على نصوص الشريعة وإقحام بعض ما لا يحتمله اللفظ الشرع تكلم عن شيء فمن أين لك أن تقول وسكت عن ذلك فدل على أنه لا يشمله هم يقولون الشريعة تكلمت عن حكم المنطوق طيب والمسكوت يقول المسكوت مسكوت لا نثبت له حكما ولا ننفيه والجمهور يقولون بل نثبت له حكما بخالف للمنطوق فرق بين المسلكين قد تكون أحيانا النتائج واحدة لكن المسلك المؤدي إليه مختلف من أظهر ما استدل به الجمهور حديث يعلبني بن أمية في صحيح مسلم لما قال لعمر أمير المؤمنين جاء مستفسرا مستغربا قال يا أمير المؤمنين يقول الله تعالى في سورة النساء وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هذه الآية هي مشروعية قصر الصلاة في السفر بأي قيد إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قال يعلى بن أمي لعمر رضي الله عنهما قال وقد أمين الناس هذا كان في بداية الإسلام الآن الجزيرة العرب كلها مسلمة في خلافة أبي بكر في خلافة عمر رضي الله عنهم جميعا قال الله يقول إن خفتم يعني ليش نقصر وقد أمن الناس يعني هو مفهوم مخالفة لأن الله يقول إن خفتم طيب فإن لم تخافوا أن يفتنكم فلا تقصروا فأورد هذا الإشكال فقال له عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رخصة من الله فاقبلوها ما موضع الشاهد في الاستدلال؟ أن يعلى بن أمية فهم مفهوم مخالفة وعمر رضي الله عنهما جميعا أيضا مثله والنبي عليه الصلاة والسلام أقر ما قال فهمك خطأ قال لا لو سلمنا بالمفهوم لكان صحيح لكن أجابهم بجواب آخر قال رخصة من الله لكم فاقبلوها قالوا في هذا الاستدلال بمفهوم المخالفة وهذا من أقوى أدلة الجمهور في الاستدلال أو الاحتجاج بمفهوم المخالفة قال صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته وأيضاً من أدلتهم أن هذا هو فهم الصحابة في النصوص يعني حديث أيضا صحيح مسلم الماء من الماء في إجابة الغسل إذا حصل الجماع مع إنزال المني الماء يعني الاغتسال بالماء من الماء يعني من إنزال ماء الرجل وهو المني فدل الحديث على أن الغسل واجب بالماء إذا حصل إنزال المني وهو الماء الثاني طيب مفهوم المخالفة أنه إذا حصل جماع بلا إنزال يعني جامع الرجل وزوجته ولم ينزل المني فأنه لا غسل وهذا نقاش دار بين الصحابة رضي الله عنهم فاستدل بعضهم بالحديث وأنه لا غسل بدون إنزال فلما خالفهم غيرهم خالفوهم بنص آخر إذا جاوز الخطان الخطان فقد وجب الغسل فاعتبروا هذا منسوخا إذا هل استشكلوا مفهوم المخالفة أو فهموه فهموه من احتج به ومن خالفهم كلاهما نظر إلى مفهوم المخالفة فمن عرف الجواب قال هو منسوخ، فاشتركوا إذن في مفهوم المخالفة قال رحمه الله وهو حجة لغة حجة لغة عندهم قال ويحسن الاستفهام فيه حجة لغة على أنه الراجح يعني مستفاد من دلالة اللغة ولهذا يحسن الاستفهام فيه كما سأل يعلم المميّة طيب وقد أمن الناس يعني فلو كان غير مستفاد لغة لما حسن الاستفهام قال لغة لأن من المصوديين من قال مفهوم الصفة في المخالفة حجة عقلية وهو ما رجحه أبو الخطاب وقيل عرفا كما رجحه الرازي في المعالم وقيل شرعا كما هو وجه لبعض الشافعية طيب إذا قلت في الغنم السائمة الزكاة ما مفهومه قال مفهومه لا زكاة في معلوفة الغنم لا زكاة في معلوفة الغنم الزكاة في ماذا السائمة فقط طيب السؤال الوصف هنا هو الغنم أن يكون غنما وأن يكون سائمة يعني وصف مركب أو, أو الوصف هو السوم فقط ما الفرق إذا قلت الوصف السوم فقط فأنت أخرجت الزكاة عن المعلوفة سواء كانت بقراً أو إبلاً أو غنما وإذا قلت الوصف مركب غنم سائمة فأنت تخرجت الإبل والبقر فلا زكاة فيها لا سائمة ولا معلوفة قال رحمه الله فالغنم والسوم علة وهذا الذي نسميه العلة المركبة المجتمع من وصفين وهذا كما قلت لك عائد على التفريق بين أن تقول في الغنم السائمة الزكاة فينفي الزكاة عن معلوفة الغنم وإذا قلت في سائمة الغنم الزكاة ينفي زكاة المعلوفة من الإبل والبقر والغنم ويجعل السائمة كلها محل زكاة في أصل الكتاب وهو التحرير للمرداوي قال وظاهر كلام أحمد واختاره ابن عقيل وأبو حامد يعني من الحنابلة والرازي لا زكاة في معلوفة كل حيوان فالسوم علّ وليس, وليس الوصف المركب الغنم والسوم قال هو ظاهر كلام أحمد واختاره ابن عقيل وأبو حامد والرازي لا زكاة في معلوفة كل حيوان هذا لفظ الأصل في كتاب التحرير نعم بحث عما كعام ماذا لو أن مفهوم المخالفة عارضه غيره من الدلالات مثل ماذا منطوق آخر هل يعارض المنطوق مفهوم مخالفة قال هو كالعام إذا عارضه خاص إذا عارضه عام آخر يعني تعامله وتجري عليه من القواعد ما تجريه على العموم إذا تعارض مع غيره من الدلالات قال ومنها علة وظرف وحال منها الضمير يعود وإلامة. إلى ما؟ مفهوم الصفة قلنا مفهوم الصفة أو مصطلح الصفة عند الأصولين أوسع دائرة من مصطلح النحات قال فيشمل العلة والظرف والحال ماذا لو قال في الحديث حرمت الخمر أو حرمت الخمر لإسكارها فالتصريح بالتعليل عندهم يعتبر وصفا وكذا الظرف الحج أشهر معلومات، هذا ظرف زمان، فدل على أن عقد الحج في غير هذه الأزمان غير منعقد، لو أحرم بالحج في آخر رمضان في ليلة 27 في ليلة القدر لم ينعقد إحرامه، ليش؟ مفهوم مخالفة الحج أشهر معلومات، يعني ينعقد فمن فرض فيهن الحج، طيب فمن فرض في غير هذه الأشهر لم ينعقد إحرامه، وكذا ظرف المكان، أيضا في الحج قال الله في مزدرفة فاذكروا الله عند المشعل الحرام فدل على أنه متقيد الحكم به وينتفي بمخالفته قال والحال مثل قوله تعالى في أحكامي الاعتكاف للصائب ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد لما قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يجوز للصائم في رمضان جماع زوجته ليلا إلا إذا كان معتكفا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد الواو حال والجملة حالية يعني لا تباشروهن معتكفين طيب مفهوم المخالفة فإن لم تكونوا معتكفين فلا حرج هذا مفهوم مخالفة فإذا قيل لك من أي نوع من نوع مفهوم المخالفة تنظر إلى التركيب اللغوي فإذا الجملة حالية وقد علمت أن الحالة والظرفة والعلة كلها داخلة في مفهوم الصفة نعم. قال وكالأولى صفة مجردة كفي السائمة الزكاة والأولى أقوى دلالة. ما الأولى من أنواع مفهوم المخالفة التي أخذناها مفهوم الصفة. يقول وكالأولى يعني كمفهوم الصفة صفة مجردة بإيش عرف مفهوم الصفة قبل قليل أن يقترن بالعام الموصوف صفة تخصصه طيب ماذا لو جاءت في النص صفة من غير موصوف يعني من غير عام كما لو قال في السائمة الزكاة ما السائمة؟ لابد أن تقدر عاما تقول مثلا في بهيمة الأنعام السائمة تشمل إبل بقر غنم أو تقول الغنم إذا لابد أن تقدر عاما موصوفا يقول حتى لو وجدت في النص صفة مجرد من غير عام موصوف هي مثل العام الموصوف لا فرق قال رحمه الله والأولى أقوى دلالة التي معها العام وقيل هما سواء يعني في رتبة الاحتجاج بمفهوم المخالفة الثاني من ماذا من أنواع مفهوم المخالفة ما اسمه مفهوم التقسيم هو سرد لك ابتداء أسماءها ثم جاء يفصلها على طريقة اللف والنشر المرتب نعم. والثاني كالثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن الثيب أحق بنفسها والبكر تستاذن السؤال هل في أصناف النساء المتزوجات غير هذين الصنفين ما فيه. هي إما ثيب وإما بكر فلما قسم عليه الصلاة والسلام أعطى للثيب حكما وللبكر حكما بمجرد تخصيص كل قسم بحكمه فإنه ينفيه عن الآخر أثبت للثيب حكما دل على أن الحكم الذي خصت به الثيب منتفن عن البكر وأعطى البكر حكما دل على أن الحكم الذي أعطاه للبكر منتفن هذا أي نوع من مفهوم المخالفة المفهوم التقسيم إذا قسم الشرع شيئا إلى أقسام وأعطى كل قسم حكما فإن إعطاء كل قسم حكما ينفيه عن الآخر فهو من جملة المفاهيم مفهوم التقسيم قال كالأولى أو كالأول قوة يعني هو في قوة مفهوم المخالفة ورتبته كرتبة مفهوم الصفة نعم قال والثالث ما الثالث مفهوم الشرط نعم كا وإن كن أولاة حمل وهو أقوى منهما قال ويستعمل شرط لتعديل إن الثالث قلنا مفهوم الشرط والشرط يا كرام هنا في هذا الباب في باب مفاهيم أو في باب الدلالات عموما هو الشرط اللغوي للشرعي الشرط الشرعي ما يترتب على عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود يعني مثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة هل يلزم إذا توضأت أن تصلي لا ما يلزم لكن يلزم إذا لم تكن متوضئا لا تصح صلاته فيلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ليس هذا هو المقصود هنا المقصود الشرط اللغوي ما الشرط اللغوي هو استعمال بعض أدوات الشرط في الكلام مثل إن وإذا ولو وسائر أدوات الشرط فإذا وجدت أدات من أدوات الشرط في نص شرعي فأعطه نظرك وفكرك فإنك يمكن أن تستخرج منه مفهومة مخالفة قل وإن كنا أولئك حملين. طيب قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد متى يستحق الرجل نصف تركت زوجته إن لم يكن لها ولد طيب فإذا لم يكن لها فإن كان لها ولد طيب لنفترض أن تتمت الآية غير موجودة لو كانت الآية فقط ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان له ولد فلا يستحق النصفة نفي المفهوم مفهوم مخالفة تنفي المنطوقة تنفي عن المنطوق ما ذكر المسكوت ليش الآية أكملت لأن فيه أنصب ومقادير فأعطت لكل قسم مقدارا قال فإن كان لهن ولد فلكم الربع وهكذا في كل شرط تجده في نصوص الشريعة مثل ما قال وإن كنا أولاة حمل في نفقة مطلقة طب فإن لم تكن حاملاً فلا نفقة لها طيب نفات المفهوم إيش يقولون وإن كن نولات حمل المطلقة إن كانت حاملا فلها نفقة طيب وإن لم تكن حاملا لا يحتجون بمفهوم المخالفة فلو سئلوا إيش يقولون يقول الآية لم تتطرق إليها لا بإثبات ولا بنفي فلو جاء يستفتي مفتي وذهب إلى فقيه لا يقول بمفهوم المخالفة فإنما يعطيه الجواب من دليل آخر سوى هذا الكلام الآن على طرائق الاستنباط ودلالات الألفاء قال مثل وإن كنا ولا حمل قال وهو أقوى منهما من إيش من مفهوم الصفة ومفهوم التقسيم ليش مفهوم الشرط أقوى لأنه بعض من ينكر مفهوم الصفة يقر بمفهوم الشرط ليش؟ لأن الشرط أقوى يعني مثلا بعض الآئمة كابن سوريج الشافعي والكرخي من الحنفية يقولون بالاحتجاج بمفهوم الشرط وهم نفات لمفهوم المخالفة لا يحتجون به فإذا جاءوا للشرط أقروا واعترفوا به وبالغ الجويني وهو من نفات مفهوم المخالفة بالغ إمام الحرمين الجويني في الرد على من أنكر مفهوم الشرط فإذا فهمت هذا علمت أنك لو رتبت مفاهيم المخالفة من حيث القوة ستجعل أولا مفهوم الشرط يليه مفهوم الصفة يليه مفهوم التقسيم ثم قال ويستعمل شرط لتعليل يعني انتبه أحيانا يأتي أسلوب الشرط اللغوي ولا تستطيع أن تخرج منه مفهوم مخالفة ليش؟ قال لأنه ليس المراد منه الشرطية بل المراد منه التعليل مثل أطعني إن كنت ابني طب هو ابنه فما معنى قوله أطعني إن كنت ابني أي لأنك ابني فأتى بأسلوب الشرط وأراد به معنى التعليل أطعني لأنك فهو علل واستخدم أسلوب الشرط فلا مفهوم له واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون طب ما تعبده لا تشكروا له ما أراد مفهوم المخالفة استخدم الشرط هنا بمعنى التعليل واشكروا نعمة الله لأنكم تعبدوه استعمله بمعنى التعليل نعم أحسن الله إليه قال رحمه الله ما الرابع مفهوم الغاية ما الرابع تنكح زوجا غيره الرابع يا كرام هو مفهوم الغاية وهو أيضا ما جاء في لفظه بعض أدوات الغاية إلى وحتى واللام إذا جاءت أيضا بمعنى الغاية قال حتى تنكح زوجا غيره لما ذكر الله الطلقات الثنتين ثم قال فإن طلقها الثالثة يعني فلا تحل له لزوجها الذي طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره طب فإذا نكحت زوجا غيره بعد الطلقات الثلاث تحل فلا تحل حرام أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها ثلاثا حتى تنكح طب إذا نكح زوج آخر وطلق يجوز أن ترجع للأول من أين أخذنا هذا من مفهوم المخالفة فلا تحل إلى متى حتى تنكح لا تحل فإذا نكحت ألت شفت كيف أعطيت مفهوما مخالفا للمسكوت مخالفا لحكم المنطوق الذي جاء في الآية أي نوع من مفاهيم المخالفة من أين قلت غاية لأن استخدم فيه أداة غاية حتى تنكح قال الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل في نهار رمضان ما مبدأ الليل أذن المغرب دخول وقت المغرب أتم الصيام إلى الليل طب فإذا جاء الليل تم الصيام وانقطع فأفطر وكل واشرب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير إلى متى يجوز الأكل والشرب في الليل حتى يطلع الفجر هذه غايات فمفهوم الغاية يجعل انتهاء للحكم ومعناه أن ما بعده مخالف لما قبل الغاية قال الله تعالى في شأن الحائض ولا تنكحون حتى يطهرن قلوا أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرت الله يقول فإذا تطهرنا فأتوهن فينتفي النهي لا تقربهن إلى تحقق الغاية فيعطى ما بعدها حكما مخالفا كمثل قولي عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول فإذا حال وجبت الزكاة نعم قال وهو أقوى من الثالث ما الثالث ما فيه الشرط قبل قليل قلنا أقوى المفاهيم الشرط ثم الصفة ثم التقسيم. قال هذا أقوى من الثالث. فيكون الأول مفهوم الغاية، ثم مفهوم الشرط، ثم مفهوم الصفة، ثم التقسيم. ليش جعل مفهوم الشرط؟ طبعا هو بمجرد أن يقويه على الأقوى أصبح الأول في الترتيب. لماذا أصبح مفهوم الشرط مفهوم الغاية أقوى من مفهوم الشرط؟ لأن بعض من أنكر مفهوم الشرط قال به. واعترف به مثل الباق اللاني والغزالي ومعظم نفات المفهوم ولهذا سميت حروف غاية غاية ينتهي إليها الحكم طيب فإذا انتهى خلاص كان ما بعدها مخالفا يعني مقتضى اللغة لا محل فيه لهذا الخلاف نعم قال الخامس كثمانين جلدة ما الخامس؟ مفهوم العدد لغير مبالغة يعني ألا يكون العدد جيئ به في الكلام مبالغة مثل ألف مرة سبعين مرة فالعدد إذا جاء وخرج مخرج المبالغة فإنه غير مقصود وقد تقدم معك من الشروط أن لا يكون خرج مخرج الغارب والمبالغة قريبة منهم دلالة أو الاحتجاج بمفهوم العدد هو الذي عليه أيضا جمهور المحتجين بمفهوم المخالفة لكنه أضعف مما سبق ولهذا خالف فيه بعض الأصولين كالقاضي أبي علم الحنابلة وابن شاقلة والحنفية وأكثر الشافعية خالفوا في مفهوم العدد وقالوا لا عبرة به ولا يدل على شيء وبعضهم جعله من قسم مفهوم الصفة قاله السادس تخصيص اسم بحكم وهو حجة آخر المفاهيم الستة مفهوم اللقب وهو أضعفها ولا يكاد يقول به إلا الأقل ممن يحتج بمفهوم المخالفة ما مفهوم اللقب أن يعلق الحكم على اسم اسم جنس اسم علم وصف فهذا لا عبرة بمفهوم المخالفة فيه وسبب ذلك أن الأسماء لا ارتباط لها بالأحكام بأعيانها قال وهو حج يعني عند أحمد وأكثر أصحابه وعند مالك أيضا وداود الظاهر والصيرفي وبعض المالكية لكن نفاه أيضا بعض الحنابلة نفوا الاحتجاج بمفهوم اللقب كالقاضي وابن عقيل وابن قدامة وأكثر العلماء مثل قوله صلى الله عليه وسلم جعل لي الأرض مسجدا وترابها طهور أو تربتها طهورا علق الحكم بالتراب التراب الآن اسم جنس والحكم الطهور طيب فما حكم أجزاء الأرض سوى التراب الغبار الحصى الحجارة هل يجوز التيمم بها من اشترط التربة فقط وجعل حكم التيمم لها خاصة محتجا بقوله وتربتها طهورا فإنه يستند إلى مفهوم مخالفة ومفهوم المخالفة هنا اسم لقب لأنه علق الحكمة باسم الجنس التراب قال إذن غير التراب لا يصح التطهير به وهو من أضعف مفاهيم المخالفة عند المصوريين تم به كلام المصنف رحمه الله في نهاية هذا الباب في أنواع المفاهيم موافقة ومخالفة وأقسام مفهوم المخالفة وشروط الاحتجاج به ويبقى لنا بقية في تتمة هذه الدلالات نجعلها في مجلس شهرنا المقبل إن شاء الله تعالى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين ونسألك يا رب الإخلاص لوجهك الكريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته